انَّ هَٰذَا مِنَ الذِّكْرِ نُرَا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا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 وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَجَّتَيْنِ نِسْوَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِيأَوْ بطِقَ مُتَجَوِرَتُم وَجَ نَنتُم مِن أَْناَابِ وَزَووعي وَنَخيل وَفيِي الأأَوْ ضِبقَ مُتَجَِرَتُم وَجَدتُم مِنْ أَرناابِ وَزَوْنَرُ وَنَخِييدُ صِد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 وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فِي أَعْنَاقِهِمْ وأولئك أشحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة بالناس على ظلمهم وَإِنَّ ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية بالرب إنما أنت منذر ولكل قوم و الله يعلممُ مَا تَحنِلُ كلُغُ ف أَو الله يَعم مَا تَحمِلُ كُدُء فَوماَا تَغب أَوْحَامُ عالم غني والشاهد تلكير المتعال عالم الغني والشاهد تلكير المتعال سواء منكم من اسر والقول ومن تهوى به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 هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقاة وينشئ السحاب الثقاة ويسبح الله بِحَمْدِهِ وَيُسَبِّحُ الرَّبُّ وَعِندَهُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يشاء وَهُ يجاد في وَهُ يجون في الم وَهُو شزيد المح وَهُ شزيد المح لَ دد الح لَدعد الحق وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِنَّا كَبَاسِطُو كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ ليبلغ لَا يَنْسَأَنْتِ بُنَانَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَذَافِطَكَ تَنْهِي إِلَى الْمَآلِ يَبْدُو وَمَا هُوَ وَمَا تُعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي طَالَلٍ وَلِلَّهِ ف السَّمواتِ وَالْأَو بِطَع وَكَوْه وَلِله يَزجدُ مَنْه السَّمَاوَاتِ وَنأَوْ بِطَوَ وَكَوْحَهُ وَمِدَالُهُم وَودَالُهُُم بِالعُدُ وَالأَشَ قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أو بياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرور قل هل يستوي الأعمى أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلق كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً راضياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِظَنٍّ تَحِيَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ أَمَّزْلََبَدُ فَيَهَبُ جُفَ أَو وَأََّا ماَا يَنفَر مَا سَفَيَمكُثُ فِي أَوْق كَذَلِنكَ يَرِ اللَّهُ أَم فَ للَِّذ نَسَْتَجَامُوا لِرَِّهمُحُصنَا والذين لم يستجيموا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاج أفَمَن يعلم أنَّ ما أنزل إليك يَهْوَى بِكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصْلُونَهَا مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصَلَّى وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الْحَسَنَاتِ وَالَّذِينَ نَصَرُوا بِغَيْرِ وَجْهِ ممْ وَأَوْقَامُ الشّلَكَ وَأَن فَقُومِ بَّا رزَقُناَاهُم وَأَن فَكُ مَِّا رَزَقُناَاهُم سِغمَغْ وَعَلَانَتَ وَيَبَِقُونَ بِالحَسَنَةِ السَّيْهِ أَنْ أَنْك جََّ تُعَدن يَدُخُلونَهَا وَمَوْهُ شونحَنٍ آدَائِهِم وَأَزوَاجِِهِم وَذُرْضاتهُ وَالْمَل إِكَ تُ يَدُخُلونَ عَلَي يُوتِبْ مِ مِنْ كُل بِبَ سلام عليكم بما صدرتم سلام عليكم بما صدرتم سلام عليكم بما فنعم العقبا ذا والَّذنَ يَوقُونَ عَْدَم الَّ مِن دَع بِمِ كَكِه وَيَقَعونَ مَا أمر الله به أَنَ رََّهُ بِأَ يصَالْ وَيَقَقن مَا أَن رََّهُ بِأَصَلََ وَيُفْسِدونَ فِيأَوضِهُ دَِكَ لََعَْنَةٌ وَدَهُم أَمْ ينصط الرزق لمن يشاء ويقدر اللهم ينصط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره إلا متاع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 طوبى لمن قلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وطيب مآب كَذَلِكَ أَْصَ مَاكَ فيِي أَُّتِهُ قَض خَلَت مِهُ قَضِلِهَا أُمَمُِّتَتْن وَعَلَيهِمْ كَذَلِكَ أَْرسَ مَاكَ فيِي أَُّتِهُ قَضِ خَلَت مِهُم قَضلِهَا أُمَامُّ تَْلُ وَعَلَيْهِمُلَّ أَو حَنَا لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفؤون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعهم او تحل قريب من دارهم او تحل قريب من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد وَلَمَّا قَاضَىٰ ذُي الْعَرْشِ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَقضَتْهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُل سم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل ذين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُكْدِ إِلَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَامُ الْآخِرَةِ أَشَقٌ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن وَالٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُكَلِّبُهَا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 قُل إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَهَ أَحَدٍ وَإِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عربيا ولئن اتبعت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 وَإِمَّا مُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَوْكُشُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا والله يعكم لا معكب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وَسَيَعْنَمُ مُلْكُم فَأُو۟لَىٰ مَن عُكِبَ دَاءُ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱسْتَمْرُ سَلَٰ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ وَمَن ٱنْتَهُوا۟ عِلْمُ